كيف يثبت دخول شهر رمضان هذه مسألة في كل سنة يحصل فيها لغات ونقاش هل لابد من الرؤية أم الحساب نرجع دائما ونقول ونكرر دائما ديننا نأخذه من كلام ربنا عز وجل وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته يعني رؤية هلال رمضان لرؤيته يعني هلال شوال إذن علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بدخول شهر رمضان على الرؤية علق الحكم على الرؤية فمتى ما رأينا سواء بعين المجردة أو بالتلسكوب وغيره هذا كله يعتبر رؤية فمتى ما رأينا الهلال دخل رمضان وإذا لم نره أكملنا عدة شعبان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكمل عدة شعبان ثلاثين أما الحساب فلا يوجد عندنا دليل أبدا دليل شرعي صحيح يدل على أن هذه التقاويم تغني عن هذا هذا الأمر ولا يقال نريد أن نوحد المسلمين وغير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحرص مني ومنك على توحيد الإسلام والمسلمين ولو كان في ذلك مصلحة لقالها النبي صلى الله عليه وسلم فإن الفلك معروف كان معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم ومع ذلك لم يستخدموه فنقول خير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام فشهر رمضان يثبت بالرؤية وإذا ثبت الحكم من الدولة قطع الناس الكلام نهايين كل يوم كل سنة إذا ثبت بالرؤية والدولة قالت غدا رمضان الناس ما شاء الله كلهم فلكيين ثاني يوم ينظرون إلى القمر هذا يقول هذا بيوم وهذا بيومين وهو بثلاث ينبغي أن ننهي اللغط نهائيا ولا نشك في ذلك حتى لو فرضنا وجود خطأ لا نعلمه فإن الدولة إذا أعلنت وجب علينا الصيام ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون